Book two 8 8 جسد اوقات الساعه اوقات الساعه izvinite колко е часат, моля? Менфадлик към Исаха? Менфадлак към Исаха? Много благодаря. Шукран джазилан. Шукран джазилан. Часат е един. Инаха Луахида. Инаха Луахида. Часат е два. انها الثانيه انها الثانيه شصت اي 3 انها الثالثه انها الثالثه شصت انها الخامسه جسد اي 6 انها السادسه انها السادسه جسد اي 7 اي 8 ساعت 9 انها التاسعه انها التاسعه عشر انها عشر ساعَتُ 12 إنها الثانية عشرة إنها عشر. الدقيقة فيها 60 ثانية فيها 60 ثانية الدين الساعه فيها 60 دقيقه فيها 60 24 تو има اليوم فيه 24 ساعه اليوم